الحمد لله يعني عندنا بعض اسئله يعني مهمه في ايام الحج عندنا اسئله ان شاء الله تفضل تفضل نعم هذا سؤال يعني من اخوه من مدينه سكودرا وهي مدينه الشيخ لباني رحمه الله السلام عليكم فضيله الشيخ خبيركم الله هناك في بلدنا في البانيا في مدينه سكودرا توجد جمعيه حيث لاحظنا فيها عدة مخلفات وهي الاولى ان من اهداف الجمعيه المكتوبه في نظامها الاساسي ترويج الانسجام ترويج الانسجام الديني نعم ثانيا استنادا الى مبادئ السلام للعقيده الاسلاميه والثاني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 ان الجمعيه سببت الفرقه بين سلفيين وهي مساله اجتهاديه واما يعني اجتماعهم واجب فنهنو اخبرنا الشيخ ربيع بان من من اهداف الجمعيه المكتوبه في نظامها الاساسي الترويج الانسجام الديني استنادا الى مبادئ السلام للعقيده الاسلاميه والشيخ بدر الله بعد ان قرع بنفسه النظام الاساسي للجمعيه مترجم قال هذا كفر حذر منهم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 جام يعني الجامعات في ليبيا فما قولكم فضيله الشيخ في هذا وبارك الله فيكم وحفظكم الله يعني الانتقاد الاول في القضاء على الجمعيه وعلى منهج القائمين عليها وهو الانسجام الديني وأفهم من كلمة الانسجام الديني أن لا يتصادموا مع الطوائف الأخرى من صوفية أو شيعة أو خوة مسلمون أو غيرهم وهذا بارك الله فيك إذا أحسن نظن بهم وإلا فقد يمتد إلى وحدة الأديان هذا إلا إذا أحسن نظن بهم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 هي عقيده محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصحابته الكرام الذين هم السلف الصالح وهذا يتنافى مع ما يدعونهم من الانسجام الديني مع ما يدعونهم من الانسجام الديني فعلي بارك الله فيك باطل وغايه في البطلان وايمن بارك الله فيكم قد جربنا جمعيات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 اذا خلفت القويه اشراق على الفقراء والمساكين فلههم الله عز وجل اولا نحن نقبل على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فعالم من الضعف في الفقه اننا نقدم شيئا مستحبا على شيء من اصول الدين وهو الاخوه في الله والحب في الله والولاء في الله فنفرط في اخواننا ونفرط في ولائنا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 اصبحتوا متعادين فيما بينكم وكل واحد يتلمس فتواه من هنا او من هناك فالله مستعان فهذه لا حاجه لكم بها وننصح الاخوه ان يتداركوا انفسهم من قريب وان تمشوا الى اخوتكم والفقراء والمساكين لهم الله عز وجل بارك الله فيك احسن الله اليكم واسف وشفاكم الله شيخنا